بدأت نظر هذه الأيام تشكيكات حول حديث الكساء الشهادة الثالثة في الاذان كيف نرد عليهم تردون عليهم بأن المرجع هم الفقهاء وليس هؤلاء المتحدثون هل يرجع إلى الفقيه ويسأل ما رأيك في مثلا حديث الكساء هل هل يصح أن يقرأ حديث الكساء أولا. لا طبعا هذه وإن كانت مسألة فقهية إلا انها لما كانت إجماعية فنحن نبينها قراءة حديث الكساء بعنوان الرجاء يترتب عليه الثواب يترتب عليه تحصيل الثواب إن شاء الله لتواتر الأخبار عن الائمه الأخار عليهم السلام بأن من بلغه ثواب على عمل فعامله رجاء ذلك الثواب كان له ذلك الثواب وإن لم يكن كما بلغ يعني فليكن هذا الحديث مثلا فليكن هذا الحديث حديثا غير صحيح لكنه بلغك أن من يقرأ هذا الحديث يحصل على هذا الثواب فأنت تعمل تقرأ هذا الحديث برجاء ذلك الضوء الله سبحانه وتعالى هل في ساحته بوخد؟ هل ينقص شيء من خزانته لو أعطانك؟ لا ينقص شيء فالله سبحانه كريم يعطي إذا بلغك الضوء مثلا جاء في ذيل هذا الحديث المشهور طبعا أنا فقالت شيئا وكان ينبغي أن نشير إليه حتى لا يلدى الأمر أصل قضية حديث الكساء قضية متواترة عند المسلمين وهي موجودة في صحيح مسلم عند السنة وعبر عن الكساء في صحيح مسلم بالمرق المرحم فأصل قضية الكساء قضية متواترة وإنما المشكك يشكك في الفاظ حديث الكتاب هل ورد في حديث الكتاب زيادة على أن النبي صلى الله عليه وآله وضع هذا الكتاب على نفسه وعلى فاطمة وعليا والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي أكثر من هذا هل جاء هذا متفق عليه متواتر مروي عندنا وعند السنة وموجود في صحيح مسلم أكثر من هذا هل يوجد أنه من مثلا قرأ هذا الحديث في محفل من محافل شيعتنا إلا وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم كذا إلى آخر هذه التفاصيل هذا هل ورد؟ هذا التفصيل هل ورد او لا هل مشكك يشكك في هذا المقدر في هذه الزيادة أقول هذه الزيادة ورد فيها توارد إذا بلغني هذا الثواب يكون الناقل كاذبا ليس من مسؤوليتي أنا أريد الثواب أعمل برجاء تحصيل هذا الثواب والله سبحانه وتعالى يعطي من عمل برجاء تحصيل هذا الثواب لأن الوعد متواتر أخبار من بلغ من بلغ أوعظ ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب هذه الأخبار متواترة بل إن السنة أيضا يقولون بالتسامح في أدلة السنن والفضائل يقولون الأحكام الشرعية منها وجوبات ومحرمات ومنها مستحبات ومكروهات فالمستحبات والمكروهات لا يدقق على أسانيدها كما يدقق على أسانيد الواجبات والمحرمات حتى لو كانت الرواية ضعيفة فإنه يعمل بهذه الرواية في المستحبات